بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبرهم فليعلمون كاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فان إِنَّ اللَّهَ حَلَّانِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي علم فَلَا فُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُومِ ثق على ولئن جاءنا ص من ربك لا يقولن كنا معكم الا الله باعلم بما في صدور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 سال نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخنم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه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 فَإِنِّي أَعْلَمُ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 فَاعْبُدْ عِنْدَ اللهِ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 نَكَفًا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِنِي أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِّنُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن انما اتخذتم من دون الله اعثاما وادتى بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفوا بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما حَقِيم وَوَعَدْنَا لَهُ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدنيا ما سبقكم بها من أحد من العالمين لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان الشرا وضاق من درعا وقالوا لا تقف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابريت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكلموا فأخلتهم الرجبة وأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا بين لكم من مسافين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّوا مع السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون ومان ولقد جاءهم موسى البينات باستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أرسلنا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم من خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَرْقَيْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مثل الذين اتخذوا من دون الله يولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أهلكوا البُطُلَ بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَلَا تَقُطِّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَ بَعْلُ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيْنَتُنَّ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا وَقَالُوا لولا كفى بالله بيني وبينكم شيئا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وفي نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين, خالدين فيها نعم أجر العاملين صبروا على ربهم يتوكنوت وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكت وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 ليبقفوا بما آتينا وما فسوف يعلمون أ يروا أن جعلنا حرا من آمنوا الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَبْقُوْذُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افترى على عَلَى كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم